إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى ورسول السلام صلى الله عليه وعلى اله واصحابه البرره الكرام وسلم تسليما اما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه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 وما يصدر منهم من تجاوزات فتم فئة أخرى تمارس التنفير والتشويه وهي في ديارها في مسجد من المساجد قضية الصلاة وجاءت جماعة أخرى فتقدم أحدهم ممن يظن أنه أقرأهم لكتاب الله ليأمهم لكن وقبل أن يكبر إذا يد تمتد من الخلف لتسحبه إلى الصف وقائل يقول أما فيه أحد غيرك فيا ترى هل كان ذلك المتقدم رافضياً؟ كلا فهل كان معتزلاً أو أشعرياً؟ كلا هل كان متلبسا بمعصيه ظاهره كلا وانما كان جرمه الذي لا يغتفر انه لم يكن سعوديا في طريق سريع وقع حادث فيه اصابات ووفيات وتمر سياره يستقلها رجل ومرافقوه وينزل احدهم مستودعا ثم يعود ليكون السؤال الأول هل فيه وفيات ويكون السؤال الثاني هل هم سعوديون وفي موقف ثالث يمر مدرس من عند مدرسته في يوم عيد فيتذكر أن فيها حارس الأمن وعامل النظافة من اخواننا الوافدين فيهديه إيمانه وعقله أن يهديهم ويعايدهم فاشترى شيئا من الحلوى ومر عليهم وبارك لهم واذا بحارس الامن من الوافدين العرب ينظر اليه بعينين تغمرهما الدموع مستغربا ان يوجد هذا الانموذج المشرف قائلا لقد صلينا في المسجد المجاور فقام الامام وعانق وهنا كل المصلين الا انا وصاحبي وفي موقف الرابع تظهر المقاطع الجوالية مشهدا لمواطن يتعامل بكل احتقار وازدراء مع سائق اجره اسيوي ما بين صفع وبصق وكلمات نابيه واجباره على ان يقول عن نفسه انه كلب وحمار إلى مشهد فئه تتعامل مع الرعاه عندها كما تتعامل مع ابنها واغنامها ارقل فترى فئه من الرعاه يعيشون في ظروف انسانيه لا تليق بالبهائم إلى فئه من المتاجرين بالبشر ممن يشتغلون بتاجيل الخادمات حيث تتنقل الخادمه من بيت الى بيت وكل بيت يسعى الى امتصاص كل جهدها وتعويض أجرتها وتبقى هي تصارع التعب والآلام مع ضآلة أجرتها تلك بعض مشاهد تمدل فئة من مجتمعنا في نظرتهم إلى إخوانهم الوافدين ممن أجبرتهم ظروف الحياة أن يتخلوا عن ديارهم ويفارق والديهم وزوجاتهم واطفالهم سنين عددا بحثا عن لقمه العيش وسعيا الى حياه كريمه وكم هي محزنة تلك الصوره التي تظهر عاملا اسيويا يعانق طفلته مودعا إياه مو معانقا يعانق طفله مودعا اياه ليفارقه سنوات وسط جو من الدموع والبكاء والحزن الطويل اننا وللاسف ومن بعضنا نمارس صوره من صور التعصب وسياسه التمييز العنصري ساتغاضى عن مساله عنصرية المواطنين تجاه بعضهم والتقسيمات المناطقيه والقبليه فهذا موضوع اخر لكن ساتحدث عن عنصريتنا كمواطنين تجاه إخواننا المسلمين الوافدين حقيقة نحن لا نرى الوافدين شيئا نعتبرهم دائما أقل منا نبرر لأنفسنا تحقيرهم واستصغارهم ونعتقد أنه ليس من حقهم أن يستفيدوا من وطننا ونستكثر ما يجنونه من مال حتى لو كان ربحهم شرعياً ومبنياً على علمهم واجتهادهم وعرق جبينهم ونتضايق عندما نسمع بكمية الأموال التي يحولونها لبلادهم ونعتقد دوماً أنهم السبب في البطالة رغم أنهم يعملون في كثير من الأحيان في مهن يعزق عنها شبابنا نحن نسيء, نسيء إلى إخواننا الوافدين ابتداءا حينما نسميهم أجانب وإنما هم وافدون والأجانب من خالفونا في الدين والعقيدة نحن نسيء إليهم حينما نشكك في عقائدهم ونحتقر ابداعاتهم ومواهبهم ونقلل من قدر دعاتهم وعلمائهم ونستهين بفتاويهم وطرحهم نحن نسيء اليهم حينما نتناسى انهم بشر لهم طاقات محدوده ونطلب منهم ان يعملوا فوق طاقتهم ونكلفهم من الاعمال ما لا يضيقون فئه من ضعاف النفوس تمارس العنصريه مع الوافدين حينما يضيقون على عمالهم ويجبرونهم على أعمال لم يستخدموا أساسا من اجلها ويؤخرون تسليم رواتبهم ويحرمون كثيرا من حقوقهم فقط لأن العصمة بأيديهم والجوازات لديهم فئة منا تمارس العنصرية مع إخواننا الوافدين حينما أصبح مستساغا أيهان العامل أو حتى يضرب أو أن يتم مزدراو السائق والخادمة أو ضربهما وصار معتاداً أن يقوم المراهقون باستيقاف العمال في الشوارع على مرءاً ومسمع من الجميع وإهانتهم بالكلام أو الفعل وسرقة أموالهم وهو بالمناسبة ليس مجرد عبث مراهقين بل هو متاصل حتى لدى الكبار والمتعلمين ونشأت عليه اجيال تعلمت في صغرها ان من ينتسب الى تلك البلاد هو مضرب المثل في الغباء وان تعنيفه وضربه مقبول جدا حتى ولو كان في عمر والدك ان قائمه مظاهر العنصريه تطول بشكل يثير الاستغراب في بلد يفترض ان يكون اهله مثالا للعدل بين الناس والمساواه بينهم بلد يختاره الكثير من الوافدين ظنا بأنهم سيجدون الرزق وحسن التعامل والاستقرار النفسي لكونه مهد الاسلام وبلد الحرمين ويفضلونه على بلدان اخرى ربما يكون المردود المادي فيها افضل واكبر ان من المؤسف ان يجد المرء بعضا من المنتزمين دينيا واخلاقيا ومن اصحاب المثل والمبادئ والمثقفين ضمن من يمارس درجات من الظلم والاضطهاد في علاقته مع إنسان جاء من الأقاصي ليخدمه ويسهل حياته هنا تنتفي مصداقية المنافحة عن الخلق الإسلامي والتأكيد في كل شاردة وواردة عن الالتزام به كما تنتفي سمات الثقافة والوعي والتحضر التي يدعيها البعض ما دام يمارس الظلم والاضطهاد على من جاء ليختمه ويسهل حياته لقد تحول سوء, سوء تعامل الكثيرين في مجتمعاتنا مع العماله الاجنبيه الوافده الى نظره فوقيه متعاليه عامه تشمل عمومنا تشمل عموم الشعوب التي تمثل التي تمثلها تلك العماله من دون تقدير أو إدراك لما تمثله مجتمعاتها في المنجز الحضاري والتاريخي العريق وقد دخلت تلك النظرة المتعالية في أساليب تربيتنا لأبنائنا ونظم التنشئة الاجتماعية في مجتمعاتنا ثم نأتي بعد ذلك ونشتكي من هروب العمال والخدم من منشآتنا وبيوتنا ونشتكي قسوة انتقامهم واشتعالنا للحسد والحفظ في قلوبهم إننا بحاجة إن إلى تعلمها للإسلام وتشريعاته في التعامل مع العمان والخدم لنجعل منها نبراسا يضيء طريق حياتنا فكانت سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم خير شاهد على معاملتهم معاملة إنسانية كريمة والشفقة عليهم والبر بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال والتواضع معهم بل جعلهم صلى الله عليه وسلم إخوانا لمن يعملون عندهم فقال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 بقوله إخوانكم خوالكم ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ وهو كذلك إذا كان مسلما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العمل ان يوفي العامل والخادم أجره المكافئة لجهده دون ظلم أو تأخير قال صلى الله عليه وسلم اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وقال قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع خربا فأكن ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم نعطه اجره حذر صلى الله عليه وسلم من إهانتهم أو ضربهم أو الدعاء عليهم فعن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لا الله أقدر عليك منه منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لنفعل أو لمستك النار ومع ما قد يحصل من الخدم من بعض المخالفات ومع ما يحصل ومع, ومع ما قد يحصل من الخدم والعمال من بعض المخالفات والأمور التي يستحق بعضهم أن يعاقب عليها كان شأنه وهجه عليه السلام العفو والتجاوز. فعن عباس بن جليد الحجري. قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاذ عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال عفو عنه في كل يوم سبعين مرة أخرجه أبو داود ومعلوم أن حياة نبينا كانت تطبيقا لأقواله ومن ثم فإن أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها تصف حاله مع خادمه فتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة ان يجاهد في سبيل الله يذكر أن رجلا دخل على سلمان الفارسي رضي الله عنه فوجده يعجن فقال له يا ابا عبد الله ما هذا فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا ان نجمع عليه عملين بهذه الاخلاق الطيبه ينبغي ان نتعامل مع اخواننا من الوافدين ليشعروا بالراحه والمحبه مع اخوانهم المسلمين ولنرسم الصوره المثنى لهذه البلاد واهلها ولنكون دعاه الى الله بافعالنا وسلوكنا ومع هذا فان هذا التعامل المثالي الذي نطالب به اهل هذه البلاد لا يعني التساهل في حدود الله والتهاون في تطبيق احكام الدين وتشريعاته ان الرحمه بالوافدين لا تبرر السكوت على تركهم الصلاه واتباعهم الشهوات ولا تعني التساهل في اقامه الحدود وتطبيق شريعه الله في المخالفين ولا تبرر تلك الفوضى الاخلاقيه في بعض بيوتنا من تكشف الخادمات امام الابناء وركوبها مع السائق وحدها وخروجها بالنفايات للشارع او دخولها على الضيوف الرجال او تركها في البيت وحدها ان الرحمه بهم تقتضي حسن التعامل معهم وإحسان الظن بهم وعدم التسرع في اتهامهم عند أي حدث والأهم والأولاء تعليمهم أحكام الدين وتبصير بشعائره وإنحافهم بمكاتب الجاليات وتعليمهم الإسلام إن كانوا غير مسلمين بهذه بهذه المثالية نرسم الصورة المثلال بلاد الحرمين وأحفاد الصحابة وبهذا التعامل ننأ بأنفسنا عن العنصرية المقيتة والتعصب للجنس والوطن وإن أكرمكم عند الله أتقاكم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه يجمعين نبينا محمد وعلى وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فإذا كانت تلك الصورة المذمومة من التعصب والعنصريه والتعامل السيء لا يتنبس بها إن القلة التي غاب عنها الشعور بالاخوه وضعف عندها الخوف من الله فإننا يجب أن نقرر النفئة قليلة من إخواننا الوافدين هي التي صنعت تلك النظرة السلبية عنهم وأورثت ذلك الجفاء حينما يتعامل بعض الوافدين بالمنطق الجاهلي، من لا يظلم الناس يظلم وحينما يتساهل بعض اخواننا الوافدين بأعمالهم مخالفين هدي نبيهم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وحينما يتعمد بعض العاملين الانضار بقفلائهم وجلب الخسارة لهم وحينما يراعي بعض الوافدين خصائص هذه البلاد وتميزها العقدي والاخلاقي فيسعون لجلب السيء من المعتقدات والاخلاق لهذه البلاد وحينما نسمع عن حوادث قتل وسرقه حينما نرى مثل هذه الصور من الفئة القليلة فإننا لا نستغرب وجود فئة منا تواجه الخطا بالخطا والسيئه بالسيئه وترقب اخطاء القله وتتغاضى عن ايجابيات الاكثرين يا اخي الوافد الكريم ليس لاحد فضل لاحد الا بالتقوى والمسلمون يكمل بعضهم بعضا فاذا كانت هذه البلاد لها فضل على غيرها بانتشار الدعوه والعقيده فلغير هذه البلاد فضل عليها بخبرات اهلها وعلمهم وتجاربهم إنه لن تزول رياح العصبيه المقيته والنظرة الاستعلائية إلا بأن نتحلى بشعار لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونتجثر بدثار المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ونمتثل الهدي النبوي ولا تأد الأمانة إلى من اعتمنك وناتخ من خالك ونمتثل التوجيه النبوي بحسب امر من الشر ان يحفر المسلم اخي الوافد الكريم كما ان لك حقوقا فعليك واجبات تجاه ربك وتجاه دينك وتجاه اخوانك وتجاه البلد الذي تعيش فيه فاعط كل ذي حق حقه ان المؤمن لا يكتفي بالاندفاع الذاتي الى العمل بل يهمه أن يجوده ويدقنه ويبذل جهده لإحسانه وإحكامه لشعوره العميق واعتقاده الجازم أن الله يرقبه في عمله ويراه في, مصنع في مصنعه أو في مزرعته أو في أي حال من أحواله وأنه تعالى كتب الإحسان على كل شيء والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه وهذا هو شعور المؤمن في كل عمل من الأعمال لا في العبادة وحدها أن يؤدي العمل كأنه يرى الله فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن يشعر أن الله يراه وشعار المؤمن دائما في أدائه, في آدائه لعمله وعجلت إليك ربي لترضى أيها من فاعلم أنك بالرزق تبني جسدك وأجساد أولادك فاتق الله أن تبنيها بالحرام فأيما جسد نبت من حرام فالنار أولابه وتذكر تلك الزوجة التي توصي زوجها إلى خرج للعمل قائلة اتق الله فينا ولا تطعمنا من الحرام فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار تذكر أنك بأخلاقك وسلوكك وصدقك وأمانتك تفرض محبتك واحترامك وتذكر قول نبينا من أراد أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة وتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فلياتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وليكره أن يأتي إلى الناس ما يكره أن يؤتى إليه أسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق في الأقوال والأفعال وأن يرزقنا رزقا طيبا واسعا وأسألهم تعالى أن يردك إلى أهلك وبلدك سالما غالما هذا وصلوا وسلموا على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة امتثالا لأمر أقدكم جل وعلا اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وارض اللهم عن صحابته اجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين اللهم آمنا في ارضنا ودورنا واصلح لنا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقم علم الجهاد واقم اهل الكفر والزيغ والعلمنه والفساد وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والاخره واليه معاد اللهم فرج عن اخواننا الموقوفين من الصالحين والمصلحين اللهم ذلهم بالفرج العاجل يا رب العالمين اللهم اجمعهم باهلهم واحبابهم عاجلا غير اجل يا رحمن يا رحيم اللهم بارك لاخواننا المفرج عنهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم جازهم بما صبروا جنه وحريرا وتوفيقا وتيسيرا وبركه في اعمالهم واعمالهم وذرياتهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم نسالك في هذه الساعه المباركه ان تنصف باخواننا المستضعفين من اهل السنه على ارض الشام اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا اللهم ارحم ضعفهم اللهم اجبر كسرهم وتولى امرهم اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم احفظهم بحفظك الدام واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم وفك اسراهم وانصرهم على من ظلمهم وعاداهم اللهم اشف صدورهم ممن ظلمهم اللهم مكن لهم اللهم مكن الصالحين منهم واجعلهم ائمه واجعلهم الوارثين اللهم قم دوله الاسلام على الشام. اللهم اقم دوله الاسلام على ارض الشام وعلى كل بلاد المسلمين يا للجلال الجلال والاكرام اللهم انتقم من طاغيه سوريا وحزبه وحلفائه واعوانه اللهم اشد عليهم وطاتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نخمتك اللهم تاب عليهم النكبات واجعل أعمالهم عليهم حسرات اللهم اقتلهم بسلاحهم اللهم شل أركانهم وقوّل سلطانهم اللهم ارنا فيهم ما يسرنا عاجلاً غير آجلاً يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم وأصلح شاناً أصلح أمورنا واهد ضالنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وعافنا واعف عنا وارضنا وارض عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين